أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا وحجتنا محمد وآله وصحبه ثم أما بعد فاللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تجعل في مجلسنا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا ولا مقتنا عليه من علينا ربنا بتوفيقك أظلنا بظل عفشك يوم ولا ظل إلا ظلك صلى الله على نبيهنا محمد وآله <تصفيق> أيها الإخوة من أهم كتب الصنن كتابان صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنك ابن بردزبة الجعفي ثم البخاري مولاهم وصحيح الإمام, وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج ابن المسلم القشيري النيسجوري أحمد الله علينا وعليهما وهذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وليعلم أن هذين الكتابين اتفق على كثير من النصوص الحديثية وأنه لا تمن كتب في المتفق عليه من بين هؤلاء الذين كتبوا في هذا الموضوع حبيب الله الشنقيقي أمير المؤمنين في حديث في عصره وذلك في كتابه المسمى زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ومن هؤلاء الذين كتبوا في هذا الموضوع ايضا جمعوا لحديث المتفق عليها بين الشيخين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي صاحب التصانيف الكثيرة في السنة والقرآن وللرجل هذا الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وله أيضا جامع أطراف الصحيحين وله معجم, معجم ألفاظ الحديث النبوي وله معجم المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم وله كتاب ظريف جدا خفيفه خفيف الورقي سفير الوزن عند الله عز وجل وهو كتاب معجم ألفاظ القرآن الكريم وهي الصحيفة المستخرجة مما قاله ابن عباس نعم. وهي التي قال فيها بعض بعض الشيوخ الكدامى إن في مصر صحيفة لو ضربت إليها أكباد الإبي طلبا لها لما كان ذلك كثيرا وهذا الكتاب الذي بين أيدينا اللؤلو المرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب فيه لحوة من ألفين حديث كلها متفق عليه بين الإمامين الجليلين البخاري ومسلم, البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى والشيخ رحمة الله علينا وعليه يذكر الصعوبات النفي ناقته أو لقيها في إعداده لهذا الكتاب وأول حديث أيها الإخوة قد يواجهنا هو حديث العمل بالنية أو حديث الأعمال بالنياء وهو ما سنلتقي عنده الان والله المستعان انا حديث علي بن ابن طالب رحمة الله علينا وعليه الذي يريه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تكذبوا عليها فمن كذب علي فليلجي النار ينبغي ان ينظر فيه الى امرين الاول دفعوا مقولات الشيعة الذين يقولون إن البخارية لم يروي عن علي بن أبي صالب ويقولون إنه كان منحرفا عن علي ويريدون أن يصلوا به إلى كونه ناصبيا والنصبي معروف الحكم لكن هذا الحديث وسيجيء ستجيء حديث أخرى تبين لنا أن البخارية رحمة الله علينا وعليه نقل عن علي بن أبي طالب أحاديث وهو الذي نقل حديثا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبوضني إلا منافق الأمر الثاني ان الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم جليما لكن يبقى شيء هل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا او لا يعتبر كفرا اولا لابد من العايه هدف الكاذب ان كان الكاذب يقصد توهين الشريعة والإساءة إليها فهو بالإسلام كافر حلال الدم وذلك كالذي كذبه عبد الكريم بن أبي العوجاء حين كان يكنج في نصوص حديثية يستهدف منها توهين قدر الصحابة وتوهين قدر إسلام نفسه أما ما كان فعله نوح بن أبي مريم مثلا فإنه عندما سئل لماذا تكذب لماذا تخترق النصوص الحديثية في فضل أصور القرآن الكريم فقال رأيت الناس شغلوا بالمغازل لإسحاق وفقه أبي حنيفة عن القرآن الكريم فوضعت لهم هذه الأحاديث حسبة لله ننظر إلى هذا القصد وعمر آخر قد يكون دافع الكذب التعصب المذهبي فذلك في مثل ما قاله بعض فقهاء بعض الاحناف المتعصبين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوشك <تصفيق> أن يئ في آخر في اخر الزمان رجل يقال له ابن ادريس اضر على الامه من ادريس للاسف هم يقولون هذا ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو حنيفة سراج أمتي هذا كلام كله هنا أصل له إذن على كل حال كل من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامدا فسيدخل النار حتما إلا أن يتوب ويتبرأ من بدعته ويعلن عن الذي أدخله من النصوص على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هناك من يدخلها دخولا تاما خالدا مخددا فيها أبدا ومن يدخلها بعد الداخلين ثم يغفر الله له ويخرجه منها وذلك الذي اتكف مثل هذا الأمر على سبيل الاحتساب كما يقولون لكنه على كل حال غير جائز من كذب علي فإن لا تكذب علي فمن كذب علي فليلج المار وحديث أنس علما بأن أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة وقد لخيه أبو حنيفة أبو حنيفة من هذا المنطلق يعتبر من التابعين لأنه تتلمز على, على أنس بن مالك وعلى هذا أيها الإخوة مارك الله عليكم يمكننا ان ندرك ان انا سيد مالك كبر السلم حتى قال لقد كبرنا ونسينا كثيرا كبرنا ونسينا كثيرا ثم قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا كانما جعل على نفسه ما يسميه الناس بالكنترول نقطة التحكم في عمله نقطة التحكم في قوله تحكم في ما يقول لماذا؟ قال والله أنا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا صحيح من تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يتبوأ مقعده من النار لكنك يا أنس لم تتعمد الكذب لكنه من قبيل التحري ومن قبيل التورع ترك الحديثة خشية أن يخطئ في لفظ أو تد منه عبارة أو يذكر الحديث بالمعنى ومن هنا يتصل بهذا الموضوع لأمر آخر هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا تجوز قال العلماء تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن يحسن بفهم معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما من لا يحسنه ومن تختلط عليه المعاني فلا يجوذ له أن يروي الحديث بالمعنى بدليل الصحابة رضي الله عنهم اختلفت رواياتهم كثيرا في حديث جبريل منهم من ذكر أشياء وحذف أخرى ومنهم من ذكر هذه الأشياء التي حذفها الآخر وحذف غيرها وإذا عددت الروايات حسب حفظ الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من كان يذكر حديث بالمعنى ومنهم من كان يذكره باللغة هذا مثلك الصحابة وعلى ذلك نستطيع ان نقول يجوز روايه الحديث بمعنى لمن كان يحسن اداء المعنى على الوجه الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم الحديث الثالث حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتوقع مقعده من النار هنا حديث ابي هريره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار معلوم لحضراتكم ان باهريره يسمى عبد الله او الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة لوس وقد اختلف الناس في اسمه واسم ابيه على 70 قوله رج فتح ومعلوم لحضراتكم أن ذكر هذا الحديث على لسان أبي هريرة مطيوب لأن الناس اتهموا أبا هريرة بالكذب بل بتعمد الحديث والحديب أنهم يسهمونه بتعمد الحديث وبالكذب في الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بغرض الحصول على المال وينسون شيئا ينسون أن أبا هريرة ما شغلته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجارة ولا زراعة كما شغلت الأنصار زراعتهم والمهاجرين تجارتهم وإنما كان يصحب النبي على ملء وطنه ولعلكم تذكرون الحديث الذي يرويه عن نفسه أعني أبا هريرة والذي يقول فيه كنت أسرع بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم أو الحجرات فيقول الناس به جنون أو به سرع وما في إلا الجوع وذات يوم خدم عليه أبو بكر على أبو غريرة أبا بكر أبو بكر فقال له أبو غريرة يا أبا بكر ألا تذكر آية الإنفاق فذكر فذكره آية الإنفاق وأنا أعلم بها من هو من أبيه وما أذكره أسأله ما أذكره له الآية إلا ليستدعني فجاء عمر وسألته عن آية الإنفاق فذكرها لي فجاء أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن آية الإنفاق قال أبو ريرا إنك جائع كنت نعم قالت بعد فصرت معه على ان دفسا الا زوجتي شيء قالوا عندنا قدح قدح لبن اهدي الينا قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابا غرير اشرب قال فشرب ابا غرير اشرب فشرب ابا غرير اشرب, أبا اشرب حتى قلت والله على سبيل الله لا أجد له مسلكا وقبل ذلك نسيت أن اقول إنه قبل أن يأمره بالشرب امره بنداء اهل الصفه قال بالله ما كان أشد عليه من هذا قال أحلبا يكفي أهل الصفة قبلية طويلة, طويلة هذه قال أحلبا لا يمكن أن يكفي أهل الصفة لكن لابد من استجابة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وبالفعل كان منه أن استجاب لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام ودع أهل الصفة وشربه ثم شرب أبو غريرة حتى لبيت ذه للشراب مسامة ثم شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضل قدح النبن أمر آخر يبغي أن يذكر أيضا هو أن الذين اتهموا أبا وريرا اتهموه من منطلقات كثيرة الشيعة اتهمونه بأشياء كثيرة والخوارج أيضا اتهمونه بأشياء كثيرة لكن الرجل مستقيم الحال يعني مثلا حديث الجنادة عندما قال ابو هريرة صنعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شهد جنادة فله قرار قالت عمر اكثر علينا ابو هريرة اكثر علينا ابو هريرة فارسل الى عائسة يسألها يا ام المؤمنين هزمت ذلك قالت نعم قال لقد فرقنا في قراريط كثيرة ومعنى هذا ان ابا هريرة تحفظ ما لم يحفظه غيره واذا اردتم استكمال البحث عن ابا هريرة فدونكم ما يلي كتاب دفاع عن ابا هريرة للشيخ عبد المنعم عبد المنعم صالح العلي العزي وكتاب أبو غريرة ناضية الإسلام الشيخ محمد عجاجي الخطيب وكتاب لا أقول الشيخ تكتب هذا لقب فرنجي لقب شيخ يعني من أفضل ألقاب في الحقيقة هو أستاذ بالكتاب هذا رجل فاضل وكتاب أبو غريرة تلميذ النبوة النجيب الشيخ محمد علي دولة وبحث في كتاب دفاع عن الحديث النبوي لأستاذي الشيخ محمد ابن محمد ابو الشهبه في علم الحديث وبحث في كتاب الحديث والمحدثون لأستاذي أيضا في علم الشخيط الشيخ محمد ابو الزهو على كل الأحوال هذه أبحاث يمكنكم أن تتابعوا فيها الكلام عن ابي هريرة رحمة الله عليه ورضي عنه المهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متعمدا يخرج تخرج كلمة متعمدا هذه الساهية والناسية والمتأول اما من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار وليعلم أن مكانه محدوز ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا ذلك نعم. حديث المبيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه نحظ المبيرة بن شعبا رحمة الله عليه ورزوانه كان رجلا معروفا بالزكاء كان من دهات العرب ومن أذكيائهم وهناك أفراد ابتلوا بتجريح الصحابة اونا ابن شابة رحمة الله تعالى علينا وعليه واصفونه بالجرائم وبالعوائم ايضا لكن هو من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي ان نتذكر معا ان نبينا يجرحون الصحابة لا يجرحونهم بغرض تجريح الصحابة فقط من حيث يكونهم افراد لا إنما يجرحونهم بغرض تجريح النقلة حتى قال بعض الزنادق عند ثوبته وقد سأله هارول الرشيد لما تسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال إنما نريد أن نبتل النقلة لنبتل النقل ما هذا الذين نقلوا لنا أحاديث النبي من الصحابة وهؤلاء يريدون ان يتفصلوا ويتخلصوا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا اتوا الى الناس بصريحة عبارة يقولون لهم يريد ان نتخلص وان نترك الاحاديث سيقال لهم انتو بذلالقة لا يتلمسون المعائب لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ابو زرعة الدمسقي يقولون يقول عليه رحمة الله كما في كتاب الجفاية في قانون الرواية لمن الابو بكر احمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي والعجيب ان الخطيب البغدادي هذا كتب في كل فنون علم الحديث على طلاب العلم يعني ان يكونوا معنا في هذا حتى يصححوا اخطاءنا في وكتب الخطيب البردادي في كل علوم الحديث كتب في قانون الرواية هذا الكتاب الذي هو الكفاية وكتب في تقييد العلم كتاب كامل كتاب تقييد العلم. وكتب في الفقيه والمتفقه كتابا كاملا وكتب ايضا في السابق واللاحق من الرواه كتابا كاملا وكتب في كل نواحي العلم الشرعي تعلم الحديث بالذات المهم ينقل صاحب كتاب قانون الرواية هذا الكتاب الكفاية ينقل عن أبو زرعة دمشقي قوله إذا رأيت من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه فإنما هو زنديق وإنما أراد أن يضعف النقل وأن يجرح نقلة الحديث الذين نقلوه لنا والجرح به أولى هكذا قال فإذا المغير ابن شعب عندما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذبright عليليس ككذب على أحد الكذب على بقية الناس الثلاث يريمة ولكذب على بقية الناس من الكبير فإذا كان الكذب على سائر الناس هكذا فكيف يكون حال في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا Creating ليس ككبب على أحد ثم قال صلى الله عليه وآله من كذب علي إيش متعمدا متعمدة بحال من كذب علي حال كونه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا الذي قبله كأن ما يريد أن يقول مكانه مستقل وما السر في أن ذكرت الحادث هنا عن علي أولا وعن أنس وعن أبو هريرة ليس كذلك ثم على المغيرة بن شعبة فيما بعد ما في هذا هذا كأن الشيخ رحمة الله عليه وعليه والبخارية ومسلم رضي الله عنهما ورحمهما الله تعالى إنما يريدون جميعا أن يقولوا لنا إن هذا إجماع الصحابة إجماع الصحابة أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام زريمة ليست, كجم... ليست ككل الجرائم نعم. كتاب الإيمان كتاب الإيمان أولا أشرح لكم استغفر الله نتوضح مع المعنى كلمة كتاب ابتداء حتى إذا ما جاءت في, في المواضع التي تجي فيما بعد لا نحتاج إلى إلى تكرارها كلمة كتاب في اللغة اسم بمعنى الضم والجمع لأن الكتابة أبار عن ضم حروف بعضها إلى بعض فتكون كلمة وضم الكلمات بعضها الى بعض فتكون ايش جمل وضم الجمل بعضها الى بعض فتكون كتابا فاذا الكتاب في اللغة اسم بمعنى الضم والجمع تقول زكترت بنو فلان اي تجمعت وفي الاصطلاح اسم لجنس من الاحكام او اسم لجنس تحته ابواب وفصول فانت عندما تقول كتاب الايمان فتحت هذا العنوان ابواب باب الكلام عن حقيقة الايمان باب المعاصم الامر الجاهلية باب من الدين كذا باب قواعد الاسلام باب من الايمان كذا اذا هذا العنوان تحته ابواب وفصول إذن هذا معنى كلمة كتاب ثم المراد بكلمة إيمان الإيمان في لغة التصديق قال الله تعالى على لسان إخوتي وسوف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ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 إيمان وفي الاصطلاح والله اختلفت فيه كلمة النظار المتكلمون اختلفت فيه كلماتهم في كلمة في مفهوم كلمة ايمان فبعض الناس يرى ان الايمان عبارة عن الاقرار بالشهادتين فقط وهم المرجئة وبعض الناس يرى انه عبارة عن مجرد التصديق في القلب وآخرون يقولون بل هو التصديق والإقرار والعمل إقرار وتصديق وعمل والكل حتى الذين قالوا إنه مدرد الإقرار قالوا إن العمل شرف كمال للإيمان أما الفريق الأخير فإنه يقول إن العمل جزء من حقيقته والمشايخ البخاري ومسلهم والشيخ ابن عبد الباقي رحم الله الجميع أوردوا لنا هذا الحديث لكي يقولوا لنا شيئا إن إلا مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام لكن لا يتحقق الإيمان شرعا إلا بتحقق الإسلام ولا يتحقق الإسلام شرعا إلا بتحقق الإيمان لكن قد يسلم إنسان وهو غير مؤمن كالمنافقين فإنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون كما تصلون وربما يصومون ويفعلون كل الأفعال طيبة ولكنهم أبدا غير مؤمنين لأن عقائد أقيلتهم في الله غير الصحيحة ولأنهم لا يصدقون بحقائف الإسلام إذن عندما نقول قد لا يتحقق الإسلام شرعا فمرادنا الإسلام الذي يقبله الله تبارك وتعالى هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة مثل واضح لاختلاف الصحابة في رواية نصوص النبي صلى الله عليه وآله يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان النبي كان النبي, كان النبي صلى الله عليه وسلم فارزا للناس ويقول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الفرق بين التعبيرين وكأنما كل واحد منهما عبر عن الموضوع بالمعنى الذي استحضره يعني عبر عن معنى الحادثة وليس عن الفاظها وهذا الذي قلته لكم من قبل كان النبي صلى الله عليه وسلم مبارزا للناس إذ ماذا فأتاه رجل, فأتاه رجل التفت إلي الحديث الآخر يكون بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طرع علينا رجل شديد بياض الثيابي شديد ثواد الشعري لا يرى, لا يرى عليه أثر السفري ولا يعرفه منا أحد هل قال جبريل نعم هو جبريل في الحالتين هو جبريل لكن رواية أبي غريرة لم يكن فيها شيء من هذا لم يكن فيها كل هذه المعرفات وإنما قال أنا أنه لك رجل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله لكن رواية عمر فيها مزيد توضيح قال لا يرى علينا انطل علينا رجل شديد بياض الثياب ثيابه بيضاء وشديد سواد الشعر الشاب ان شاء الله ليس مثلي نعم ولا يعرفه منا احد كأنما انسان غريب فأتى فجلس الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسند ركبتيه الى رتبتيه ووضع كفيه على فخذيه ترى كلمة فخذيه هذه هي فخذي النبيس هل هما فخذي النبيس فخذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم انفخذ جبريل انفخذ الرجل لحلتين جائز قد يكون الرجل كان على وصح معين بحيث يتسق في من يتحدث معه ويضع يده عليه هكذا او يكون لذلك الرجل جلس مجلس طالب العلم من المعلم ووضع كفّيه على فخذيه تأدب من أمام معلمه نعم وسأله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وماذا اسؤال دك التالي و... وبلقائه أن تؤمن بالله أن... الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ايه انظر انظر تؤمن بالله وملائكته ولقائه فبرصله.. فتؤمن بالبعث؟ تؤمن بالبعث ماهذا هناك الحديث الأخر.. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.. ورسله.. واليوم الآخر.. تؤمن بالقدر أليس كذلك.. بلعث ولكن هنا أن تؤمن بالله وبر durability ومعنى هذا أن كلا من الرجلين ذكر ما يستحضره كل من الرجلين ذكر ماذا؟ ما يستحضره في ذاكرته ومعنى هذا أيضا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد تختلف رواياتهم ومن أجل ذلك لازلنا نقول إن أحاديث الأحاد لا يمكن أن تأخذ حكم الأحاديث المتواترة وهذا ما قاله وحوله لماء القدامى على كل حال طيب قال لكم تؤمن بالله وبلقاءه وطب ورسله وتؤمن بالبعث من الاسلام ان تعبد الله وحده لا شريك له هناك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تعبد الله ولا تشرك به تعبد الله ولا تشرك به هناك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومعنى هذا ايضا ان الشهادة اللسانية ربما لا تؤدي غرضها. قد تحفظ الانسان في الدنيا قد تحفظ عليه نفسه وماله وولده لكنها ان دردت من الاعتقاد في الله تبارك وتعالى وان من الاخلاص لله عز وجل وان لم تسلم من النواقض فانها لم تكون المنجية في الاخرة ولعل هذا ما سبق فالذكرته لحضراتكم عندما قلت إن الإمام الحسن البصري لقي الفرزق في جنازة فقال له يا فرزق أو يا أبا همام يا أبا همام ما أعددت لمثل ذلك اليوم قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكن أعددت لهذا اليوم لا إله إلا الله محمد رسول الله لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله فقال له أبو سعيد الحسن البصري يا هذا إن كل مفتاح لا بد له من أسنان هل لو أتيت مفتاح لا أسنان له أيفتح لك قال لا قال كذلك لا إله إلا الله إن أتيت بها بدون عمل لا تفتح لك إذن لا بد من الإيمان بالله لابد من حفاظة الله عز وجل وعدم الشرك به شيئا انظر إلى تعبير وأن لا تشرك به شيئا عدم الشرك شيئا ولم يكن وكأن هنا وكأنه يريد أن يقول لا تشرك بالله لا مبدأا ولا وطنا ولا أرضا ولا قيما ولا أي شيء من الأشياء ولا رفر ولا شخص من الأشخاص ولا مجتمع المجتمعات لا تجعل مع الله اله آخر مهما كان ذلك الاله بل كن على توحيد وانظر إلى ربك ولا شيء عليك كما قال الشافعي رحمه الله كن مؤمنا ولا تخف ثم تقيم الصلاه المفروضه تقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضة تصوم رمضان وتسم حج بيت الله الحرام يا ثم ماذا ثم سائر واجب الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا ما يسمونه مقام مراقبة لله الإحساس بهيمنة الله عز وجل يا أخوة الإحساس بأن الله عز وجل مهيمن على تصرفات الإنسان رقيب على أعماله بحيث يسحاسبه على كل صغير وكبير هذا الحقيقة يؤدي بالمسلم فعلا الى ان يتحفظ من كل كلمة يقولها ومن كل فكرة تغطل مباله ومن كل تصرف يتصرفه يحاسب نفسه على كل عمل في الحقيقة ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه سأله بعد ذلك عن الساعة ما المسؤول عنها بأعلمة من السائد أريد أن ألفت النظر هنا إلى جملة أو إلى عبارة أو إلى أسلوب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول له لست أعلم منك وإنما أنت أعلم مني لا وإنما يريد أن يقول له أنا وأنت في الجهل بهذا الموضوع سواء انتفت إليه يريد أن يقول له هذا أنا وأنت متساويان بالجهل في هذه المسألة إنما الذي يعلم الساعة على وجه اليقين الله تبارك وتعالى إذن أفعد التفضيل ليس على بابه ولابد من صرح هذه المسألة أنا عندما أقول <تصفيق> عفوا أنا عندما أقول لنجل منكم أقول له أنا أكثر منك مالا معنى هذا أن صاحبي الذي أقول له ذلك عنده مال لكن أنا تفوقت عليه فيه لان افعل التفضيل اسمه يجد على الشراك شخصين في شيء وزاد احدهم على الاخر في هذا الشيء زين؟ هل يس كذلك؟ هو بنامه <تصفيق> فعندما يقول ما المسؤول عنها باعلم من السائل فكأن المتبادر الى الزهن ماذا؟ المتبادر الى الزهن هنا ان جبريل يعلم هذا الامر والنبي عليه الصلاة والصلاة أقل علما به لا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي أنا عندما تقول مثلا الكفر, الكفر شر والإيمان خير أو عندما تقول الإيمان خير من الكفر هل بينهما مفاضلة يعني هل بينهما قسم قدر مشترك بالتأكيد لا لا فاسطين لأن تقول أن بينهما قدر مشترك, أن بينهما قدر مشترك. لا فإنه فإن أفعل التفضيل هنا ليس على بابي وايضا مثال أوضح عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الكلام عن المعتده من, من طلقة رجعية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتم ما خرق الله في ارحمهن ان كن امنا بالله باليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك هل معنى هذه الجملة ان احدا يستحق الرد مع بعولتهن هل يستطيع أحد أن يتزوز المرأة في العدة؟ لا إذن كأنه يريد أن يقول وَبِعُولَتُهُنَّ هُم مُسْتَحِقُونَ بِرَدِّهِنَّ فِي مُدَّةِ عِدَّةِ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِهِ إذن أفعل التفضيل ليس على بابه واضح الآن أم ليس بوابه أمد الله أن يكونه دعا إذن عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم <سؤال> الله ما على محمد, على محمد. <سؤال> من المسؤول عنها بأعلم من السائل وكانه يريد أن يقول له أنا وأنت في الجهل بهذه المسألة متساويان لكن أخبرك عن أماراتها أن تلد الأمة ربها في رواية عمر أن تلد الأمة ربتها وهذا كمال إلى الأخوة عن اه تفاقم الاوضاع وتبدل الاوضاع ان يكون هناك انسان يتصرى بجارية ثم تدد هذه... هذه الجارية بنت او تدد هذه الجارية ولد يكون عليها سيدا وهذا معناه تبدل اوضاع المجتمعات السادة يكونون غير السادة والعبيد او صفلة القوم يكونون هم القادة وهذا ما تجدونه في معظم المجتمعات يعني لا لا يخفى عليكم ما فيه بعض المجتمعات الإسلامية فعلا انكم ترون ان بعض ان القادة اصبحوا مقودين والمقودين اصبحوا قادة وان علية القوم اصبحوا سفلتهم وان سفلة القوم اصبحوا عليتهم وهذه قضايا موجودة فعلا وهذا ما يفعله بعض الناس لكي يجعلوا الشعوب تابعة لهم وهذا ما فعلته بعض الحكومات فعلا ولا داعي لذكر الاسماء نعم ولا داعي للحراج ايضا <تصفيق> ثم قال وان ترى الحفاة العراثة العالة ايش الله مشتنى مشكلة وان ترى الحفاة العراثة لان هناك نص عمر وان ترى الحفاة العراثة العالة لعاء الشائي يتطاولون في البنيان هنا ليس كذلك وان ترى واذا تطاول ماذا رعاة ابن البهم ما هيوه في البنيان وهذا معناه ماذا ايضا معناه ان الذين كانوا يرعون الابل يصبحون ذوي قصور وذوي منتلكات عريضة طويلة جدا وذوي بنايات فخمة ضخمة وهذا ظنه متوفر لله المنة والحمد <تصفيق> <تصفيق> فهذا من علامات الساعة في الحقيقة وملاك الناس للأسف الشديد كأن جئهم يستعجلون هذا الأمر فتراهم يكسرونها من البنايات حتى أحيانا لغير ما حاجة لمجرد البناء وهنا أعود لأقول إن الله تعالى قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس ثم قال في خمس لا يعلمهن الا الله ففكرت <تصفيق> <تصفيق> كنت البه... البهم وانا اعتبر البهم لا, لا بس لا بس يعني كل لا نفس المعنى لا <تصفيق> أما ان يكون البهم بمعنى الضعفه في الناس او يكون البهم بمعنى ال ابر البهم اللائي الذين او اللائي صح وجهين لا يحسنن نطقا لان ابن لا يحسن النطق بالمره كما تعلمون حضراتكم ثم ماذا ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ النبي صلى الله عليه وآله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وهنا وقفة الساعة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى بكل تأكيد ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بالمبعدها أبدا وكل ما تسمعونه في الزرائد أن هناك ساعة أن القيام ستقوم يوم كذا او بعد سنة 2000 او بعد سنة 2500 او الحديث الذي يقول ان الامة الاسلامية تؤلف ولا تؤلفان من مثل هذه العبارات او ما يقال من استنتاج ارقام من الحروف المقرصعة التي في اوائل الصور وان هذه الارقام هي ارقام الزمن التي تتعيشه الامة الاسلامية وتكون في فيما بعد هذه كلها كلمات او اكاليم انصح الجمع او تعبيرات لا اصل لها على الاطلاق ايضا ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعني قد يتربأ متنبئون عن طريق الموجات او عن طريق نظر للرياح او عن طريق كذا او عن طريق كذا هذا تربأ ليس غيبيا وانما هو استقراء للظواهر مجرد تثبع للظواهر وقد تكون تختلف هذا الظواهر وقد لا تجيء بدليل انك تجد النشرة الجوية حين تقول لك رياح شمالية غربية معتدية وقد تكون جنوبية شرقية وقد يسقط المثر باذن الله وقد لا يسقط اذا هكذا كان هذه العلوم قائمة على الاحتمالات رغم انها تدرس او رغم انها تبني اصلا على قياس الظواهر ثم قوله عليه الصلاة والمتبارك وتعالى ويعلم ما في الارحام ما هنا ليس المراد بها نوع الزكرة والانسة فقط ما وانما يعلم كل ما في الارحال يعلم ما اذا كان ما في الرحل شقيا ام سعيدا طويلا ام قصيرا يعيش مدة زمنية طويلة ام يعيش مدة زمنية قصيرة يكون مرزوقة او غير مرزوق يكون فقيرا او غنيا يكون دميما او حسنا وهكذا اذا الذي يعلم كل هذا على وجه التفصيل الله تبارك وتعالى لكن قد يستطيع الانسان ان يعلم عن طريق الشاعر التلفزيونية مثلا ان كان الجنين ذكر او انسى قد يستطيع تبين هذا في فترة في معينة وكل هذا ممكن لكن هل يستطيع ان يتنبأ بكل ما يتعرض له هذا الجنين لا اذا كلمة ما في الارحام اوسع فضلا عن هذا العلم الذي عند الانسان علم مكتسب ارجو انتباه علم مكتسب علم بوسائل اما الله تبارك وتعالى فعلمه ذاتي الامر عنده كله متساوي علم الله عز وجل علم ذاتي <تصفيق> نعم ويعلم الله في الارحام ثم قال وما تدري لفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت والامر والله كما, والله كما قال الشافعي رحمة الله عليه وعليه الله ما على محمد وآل محمد <تصفيق> نعم ما شولاها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها فمن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وكقوله أيضا سأضرب في طول البلاد بعرضها أنال مرابي أو أموت غريبة وكقول هذا أبو فراس الحمداني رحمة الله عليه عندما يقول وهل, يعلم وهل يدفع الإنسان ما هو واقعه وهل يعلم الإنسان ما هو كاسبه وهل لقضاء الله في الخلق غالب وهل من قضاء الله في الخلق هارب إذا الله لم يحرسك مما تخافه فلا الدرع مناع ولا السيف قاضب ولا سادق مما تخيلت سابقه ولا صاحب مما تخيلت صاحب فإذن يا إخبار هذه الآية في الحقيقة تعطينا أن الإنسان عليه الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه ردوه رد الرجل فلم يروا شيئا فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه ومعنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخبر الناس أن هذا الآتي أن هذا الآتي لم يكن بشرا وإنما ملك كريم هذه رواية أبي هريرة أما رواية عمر فليس, فيه أن فليس فيها أنه قال عليه الصلاة والسلام رضوه وإنما فيه ثم انطلق فلبست مليا فقال من هذا عمر قتل الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم ما كان الأمر فكلمة الدين هناك أنما تنطلق تنصرف إلى الإسلام والإيمان والإحسان واليقين بالآخرة ومعرفة علاماتها فإقامة الدين تعني إقامة الإسلام والاستمساك بالإيمان والعمل بالإحسان يعني رعاية الله تبارك وتعالى ثم بعد هذا كله معرفة علامات الساعة صغيرها وكبيرها نعم شير بعدين دار اس اخر النصوص الى نص مسلم نعم كيف كده اقول يعتمد اقرب النصوص الى نص مسلم يعني يا ياخذ نفذ البخاري ويعتمد اقرب النصوص الى لفظ الامام مسلم رحمه الله نعم يعني جعل الاصل قاعده الاصل هو البخاري نعم وياكم. سيدنا محمد وعلى آله وفحفره ومنح جنه دهم وثلاث سبيلهم في الأيوم الدين أما بعد فالله ومجعل عملنا كله صالح واجعته الوجه كخالفة ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم من علينا بالتوفيق واستدادف كل أمورنا واسمعنا على الصالحين من أبادك في الدنيا والآخرة واختب لنا ربنا منك بغير أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أيها الإخوة لا ينبقي من لذات الدنيا الشيء ولا ينبقي من نحيمها شيء فهو في مثل هذه الجلسات المباركة التي يبتغى بها أولا من جهة المستمعين وجه الله تبارك وتعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون المتكلم على نفس المستوى ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من التسميع ومن السمعة ومن الرياض يا عيرة الإخوة الفرجمة التي وضعها الشيخ هنا باب الصلاة التي هي من أعمال الإيمان وفعلا الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان والجهاد من الإيمان والصيام من الإيمان وتميع الطاعات من أعمال الإيمان ولذلك حبر القرآن الكريم في سورة الزقر عن الصلاة بالإيمان قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على النات ويكون الرسول عليكم شهيدة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 والحديث الذي معنا أيها الإخوة هو حديث فلحة ابن عبيد الله وفلحة هذا هو فلحة الطلحاء أو فلحة الخير قد قتل يوم الجمل بعد أن انتهت المعركة وهو الذي قال فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي أخيه الزبيب بعد أن قرأ قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ من غل تدري من تحته الامنهار اقول قال علي بن طالب رضي الله عنه ارجو ان اكون انا وطلحه والزبير من هؤلاء يقول اخوه يقول طلحه هذا جاء يقول طلحه هذا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الرجل كان فائر الشعر فائر الراس بمعنى ان شعره لم يكن مرتبة لم يكن في شعره ترتيب وانما كان هكذا سائر الشعر ثم مات كان غير معروف لهم وهو يسمع ذوي صوته ولا يعرفون ما يقول هل لبعد مسافته ام لانفضاظه كأنه كان كبير السن أم لكلا الأمرين أيما كان الأمر الرجل كان يسمع ذوي صوته ولا يعرف الناس ما يقول وتقدم فإذا هو يسأل عن أمور في الدين عن الإسلام والإيمان فعدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الفرائر فقط وهذا أسلوب في الدعوة قال له عليك أن تصلي خمس صلوات قال عليها العليا غيرها قال لا إلا أن تطوح ليس عليك على سبيل الوجوب سوى هذه الصلوات الخمس إلا أن تؤدي طاعات لله عز وجل إلا أن تتنفذ والنواط المطلوبة ولكن في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وترغيب الناس نبدأ بالأصول ثم ذكر له سيام شهر رمضان هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وذكر له الزكاة هل علي غيره لا إلا أن تطوع ذكر له أركان الإسلام هنا نبدأ بأركان الإسلام نائم وهذا يذكرنا بأنه قد يقع إسلام على شرط فاسد وهذا عنوان ترجمة كتبها العلام العظم عليه العلام علي رحمة الله اليمن هم الهجرة الشوكان كتب هذه الترجمة باب صحة الإسلام على الشرط الفاسد وذكر قصة إسلام تقريب والتي فيها أنه مشترت ألا يؤشروا و ألا يحشروا معنى ألا تؤخذ منهم الزكاة وأن لا يجمعوا الاختفال فقبل منهم صلى الله عليه وسلم ذلك مبدئيا ثم بعد أن ادخوا من إعلان بيعتهم قال عليه الصلاة والسلام أما إنهم سيتصدقون و سيقاتلون إذن يصح أن تبدأ مع الناس بالأصول التعوة إلى الله عز وجل بل هذا هو الراجب ثم ماذا بعد أن عرض النبي صلى الله عليه و وسلم على الرجلين وصول الإسلام وصول الفرائض قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص سأؤذي الصلاوات الخمس وأصوم سهر رمضان وأؤذي زكاتي ثم بعد ذلك أنا لا أزيد شيئا الفرائض التي افتلت علي الأعمدة الخمسة سأقوم بها البلش أسل على التعبير الاندونيسيين الأعمل الخمسة سأقوم بها العقيدة لله الشهادتين الشهادتان وإقام الصلاة والصيام والحد والزكاء هذه الأمور كلها سأقوم وما هذا ذلك لا عليهم لا أزيد على ذلك ولا عند عندئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صلى أي إن قام بهذه الأمور خير قيام فسيتحقق له الفراح وسيكونوا من أهل الفلاح <تصفيق> ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يؤدون الفرائض ويزيدون عليها بشيء من النوافل قلنا شيء مسألة على جانب كبير من الأهمية قلت إن هذا أسلوك الدعوة إجا الله لكن الذين يريدون أن يسلوكوا بأنفسهم عليهم أن يكونوا غير ذلك وأنتم تعرفون قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بلاي من الشيطان الرجيم <تصفيق> ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى الله عليه وآله وهذه الكلمة كلمة نافلة لك خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النوافل تكون نوافل فعلا للنبي أما بالنسبة لنا فهي تتبر القصور الذي يقع في فلائدنا حرج الانتباه يعني ما يؤدى من نوافل هو نوافل خاصة فعلا نوافل لكنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هي بالنسبة له نوافل أما بالنسبة لنا فإنها تجبر القصور الذي يقع منها هذا كلام تجدونه في القرطبي ينقله على ابن النحاس المفسر العالم الطاضل يقول يفهم قوله نافلة له أن, أن هذه الثروات التي تحدثها لا تكون نوافل إلا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لغيره فإنها تجبر ما يقع من خلل ومن غفلة الصلوات المفروضة ونحن الله عز وجل لأن يتدارك القصور والتغفير ونروب فيه نعم نعم يا <تصفيق> <تصفيق> العنوان هو باب في باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة هذه الترجمة الحقيقة على جانب من الأهمية لأن هناك من يقول بأن الإيمان المعرفة فقط هذا رأي رائفة من الناس ومن يقول بأن الإيمان القول فقط لكن عندما يترجم أصحاب السنن بهذا المنوان باب الإيمان الذي يدخل به الجنة أو باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة ثم يذكرون مثل هذا الحديث الذي سنتحدث عنه معا إن شاء الله فكأنهم يريدون أن يقولوا وبارك الله عليكم كأنهم يريدون أن يقولوا إن الإيمان قول وعمل وإقرار قول الاعتقاد وإقرار القلب وقول اللسان وعمل الجوالح وهذا ما قاله الإمام بخاري ينقله عن عدد من الصحابة فإنهم جميعا كان يقولون الإيمان قول وعمل فلا يتأتي على الإطلاق أن يكون الإيمان مجرد كلمة انتقال ولا يتأتي على الإطلاق أن يكون الإيمان مجرد اعتقاد كما لا يتأتي أن يكون الإيمان مجرد عمل خال عن هذا الاعتقاد وعن ذلك الإقرار أبو أيوب الأنصاري وخالد خالد بن سعيد وحابين جليل مات قرب القسطنطينية وهو الذي كانوا يعني خلفاء بني عثمان يتودون فيه يتودون في مسجده إذا ما أريد لهم أن يخلفوا إذا ما أراد أرادت الدورة أن تعين رجلا خليفة كانت تتوده في مسجد أبي أيوب الأنصار وإنه توفي هناك وذفن قريبا من القسطنطينية تلك التي محمد مراد المعروف بمحمد إيش الفاتح عليه التحابات الرحمة والرضوان وقد الرجل صواما قواما تقيا ورعا زاهدا كان رجلا عفيفا رحمة الله علينا وعليه المهم وابو اليوغى انصاري هو ذلك الرجل الذي عاش في بيته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان إذا أراد أن يدق شيئا رسول صلى الله عليه وسلم اختار الطابق الأول من بيت الرجل وذلك لكي يكون أسهل على أصحابه لم يكن معتسفا صلى الله عليه وسلم كثير من العلم الآن ولم يكن متكبرا وإنما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم ويعيش في المكان في مكان قريب من الناس حتى يتسنى لهم الحضور إليه وقت ما أراده مكس صلى الله عليه وسلم في القابق الأول فكان أبو أيوب الأنصاري إذا أراد أن يدق شيئا أمر جاريته أو أمر زوجه أو قام هو بدق الشيء ولكن في حتى لا يدق السقط على النبي صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري يحدث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان قال أخبرني على الإيمان الذي أدخل بالجنة وكأن الرجل كان يمسك بلاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإيمان الذي أدخل بالجنة قال له تعبد الله ولا تشرك به شيء هنا مسألة من الإيمان يجيء بعض الناس يتقل بعض الأسئلة التي لا معنى لها كان يجيئك الإنسان ليقول لك ما الشجرة التي أكل منها آدم ما هذه الشجرة التي أكل منها آدم وكان يجيئك الإنسان ليقول لك ما نوع النملة التي كلم سليمان أذكر إن كانت أم أنت أم أينت وكان يجيئك الإنسان ليقول لك ما اسم كلب أهل الكهف مثلا وما اسمنا قد صالح يعني هذه, هذه, هذه الأسئلة التي لا معنى لها في الحقيقة المطلوب من المسلم أن يسأل عن تحت تحته عمل ولذلك كان الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله علينا وعليه ونور الله ما كان يقول الكلام في الدين أكرهه ولا أحب القول إلا فيما تحته عمل أخضئني عن الإيمان الذي أدخل به الجنة أنا أريد كل ما أدفيه ما فيه في هذه الحياة؟ الحياة كلها منتغية والحياة كلها لا معل لها إلا أن تكون لا نهاية سعيدة مريض أن أدخل الجنة ظهني بالعيمان الذي أدخل به الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به إيش؟ شيئا والثفت إلي إلى هذه الجزئتين النفي والإثبات الإثبات في قوله تعبد الله والنفي في قوله ولا تشرك به شيئة. هذا معنى كلمة التنفين فإن الإثبات في قولك لائل في قولك إلا الله والنفي في قولك لا إله كأنك تنفيذ ألوهية عن كل شيء وتثبتها لله تبارك وتعالى تعبد الله ولا تشرك به شيئا وكلمة شيئا هنا مهمة لم يكن أحدا فإن هناك أفراد قد يعبدون الوطن أو قد يعبدون القوم او قد يعبدونا الديمقراطية او قد يعبدونا الاستراكية او قد يعبدونا مذكبا معينا او فكرا معينا فكلمت شيئا على جانب من الاهمية ثم ماذا تعبد الله ولا تشرك به شيئا ثم ماذا وتقيم ايش الصلاة المفروضة تقيم الصلاة المكتوبة عقبا تقيم الصلاة ولم يكن له تصلي فالكيامة الكسوية يصلي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تؤديها على الهيئة التي أداها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم او قريبا من ذلك وليس معنى هذا أن بعض الناس يتشددون ويصلون الصلاة الطويلة جدا لا فإنه عليه الصلاة والسلام صلى العشاء يوم بالتين كما في صحيح البخاري وصلى الصبح بصورة الزلزلة في الركعتين كما في صحيح البخاري كان بصورة أبي داود وصلى بالتكوير في صلاة الصبح صلى بالتكوير كما في سرى الأبي داود أيضا إذن الأمر سهل وميثور وبسيط لكن غاية ما هناك أن يحافظ على الطمأنينة في الركوع والسجود والأركان والتخفيف الوارد انما هو تخفيف في القراءة فقط المهم على كل حال هذا ليس الموضوع ثم إيتاء الزكاة ثم بقية الأركان ثم قال له ذرها هيتركنا قتيل نعم هنا قبل ان قبل ان لا نترك هذه لا هذا الحديث نحب أن نلفت نظر انفسنا معا الى جزئيه مهمة جدا وهو ان هي ان الصحابه رضي الله عنهم عندما سمعوا الرجل يقول اخبرني عن الايمان الذي ادخل به الجنه قالوا ما له ماذا يريد ماذا يريد ماذا يريد هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرب ما له رغبة عظيمة له التفت إلي قد أرب الرغبة أرب ما له أي رغبة عظيمة له أربة ضخمة جدا لأنه ليس هناك شيء من المتاع أعلى من الجنة كل متاع الأرض منتهية فلتدخل الجنة تكون قد خلصت من متاعب الدنيا كلها أن لا تدخل الجنة تكون قد دخلت في متاعب لا مخلص لك منها نعم ونحن الله صبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة مم. نعم يا شيخ شيخ وتصل الرحم تصل الرحم <تصفيق> أيوه سمه ماذا رحم الصلحة الرحم أيها الإخوان حتيت هذا معنى مهم جدا نحن كنت قد نسيته الصلحة الرحم كأنما هي جزء من الإيمان لماذا؟ لأن العبادات كلها من الإيمان في الحقيقة تعرفين القرآن, القرآن الكريم عندما أتكلم عن بعض الناس في سورة محمد أو سورة الكتال بعد أعوذ بالله من الشيطان النظيم ويقول الذين آمنوا لولا لزلت سورة إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها الكتال وذكر فيها الكتال رأيت النظيم في قلوبهم برض ينظرون إذيك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى أكثر <تصفيق> إذن قطع الرحم أو بطر الصلة الرحم أو عدم الاهتمام بالرحم وسيلة للعل الله تبارك وتعالى وهي الجريمة التي يعجل الله عقبتها في الدنيا فالبغي تماما هما جريمتان يعدل الله عقوبتهما في الدنيا البغي وقطع الارحام فالمسلم ليس باغيا وليس قاطع رحم هذا الحديث الصحيح يقول الحق الدوارة تعالى انا الرحمن وخلقت الرحم وشكقت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت ومن بكتها بكتت وهي ايضا تتعلق بحق الرحمن يوم القيامة فتقول يا رب هذا مقام العائد بك من الخطيعة قال يقول ألا يرضيك إنما وصلت وصلت ومن قطعك قطعت ونحن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلة أرحمنا لعلكم تذكرون الحديث المروي في سنن المروية في سنن الترمزي أو الترمزي, أو الترمزي صحة ثلاثة على كل حال والمروية عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه والذي فيه قوله رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وان جفل الناس إليه كنت فيما قدم عليك فكان أول ما سمعت منه قولك أيها الناس أكشوا السلام واصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس اليام فادخلوا الجنة بسلام نصل الله أن حقق لنا هذا نعم <تصفيق> شيخ صاد الإيماني طبعا قال لا إله إلا أنه هي تقريبا إن شاء الله إلى آخر اللقاء حديث أبي اضرارة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال بلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة وتؤدي الزكاة, وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا ملاحظ ورنا ان عندنا عدد من الاحاديث حديث الاول كان حديث من حديث فرحة ابن عبدالله ثم حديث خالد ابن سعيد ابي ايوب ثم حديث ابي هريرة عبدالله ابن سخر الدوسي صحيح؟ نعم ومعنى هذا انهم جميعا ذكروا ما استحضروه في ذاكرتهم يعني رواوا للناس ما استحضرته الذاكرة وانتوا تجدون ان بعضهم يذكر الحد وبعضهم يذكر صلة الرحم وبعضهم لا يذكر لا هذا ولا ذات صحيح؟ فعندك هنا مثلا حديث أبي وريرة والذي فيه أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلني على عمل إذا عملته إيش دخلت الجنة أو أدخل الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به فيئة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة صحيح لم يذكر دول حد هل لأن الحج الذاكرا أن يكون فرد احتمال أو لأن الراوي نسي أن يذكر الحج احتمال أيضا كده الاحتمالين صحيح أو كده الاحتمالين وارد يعني أن تستطيع أن تقول إن الراوي نسي فلما الحد الحج وتستطيع أن تقول لعل هذا الحديث كان قبل أن يفرد الحج وقبل أن يتمكن المسلمون من أداء حجهم على كل حال الرجل الأعراضي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن العمل الذي يدخل به الجنة وهذا مطلوب لنا مطلوب لأن نتعلم الأعمال التي ندخل بها الجنة الأول عمل نستطيعه أن نعبد الله ولا نشرك به, ولا نشرك به شيئا ثم نقيم الصلاة ثم نؤدي الزكاة ولكن قد يستطيع أحدنا أن يحج وقد لا يستطيع لأن الحج معلق على الاستطاع هليس كذلك؟ قال وحج عفلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله وكذا الصيام الصيام يشترطه مع القدرة يعني لا يمكن الإنسان أن يصوم إلا إن كان خادرا على الصيام وكالمرأة الحائط لا تصوم كذلك المرأة النفساء لكن الصلاة لا تسقط في كل الأحوال إلا في أحوال معددة ومحددة ومعروفة والتوحيد الله عز وجل أيضا لا يسقط أبدا بل يجب على الإنسان العقل أن يأتي به أن يأتي به وأن يصر عليه ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذن كأنما هو صلى الله عليه وآله وسلم جمع له الخصال التي لا يسع إنسانا تركها لا يمكن لإنسان أن يتركها ثم بعد أن التذم الرجل أمام النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله في هذه الأمور قال من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وكأن في هذا الكلام تشويقا للمسلمين أن ينتزموا بالعقاعد وهنا نصل إلى سؤال الذي أورده أخونا وهو هل كلمة لا إله إلا الله ووحدها تكفي أقول لكم شيئين في هذه المسألة أولا الحق أقول لكم لقد ذهب كثير من العلماء من أمثال سفيان بن عيينة والحسن بن سعيد البصري الحسن في البصري المعروف بابي سعيد نعم أقول ذهب كثير من هؤلاء العلماء إلى أن الأحاديث الواردة في معاة والتي خلاصتها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة أن هذه الأحاديث إنما كانت قبل أن تفرض القرائض هذا ما يقوله هؤلاء ويرى آخرون يقولون أمر ليس كذلك وإنما معنى هذا الحديث ومعنى هذه الأحاديث أن من مات على لا إله إلا الله نصيره إلى الجنة وقد, يخطئ وقد يعذب بعض العذابات نتيجة تصرفات معينة أو نتيجة أخطاء معينة لكن نهايته إلى أين؟ نهايته إلى الجنة ثم نصل إلى كلام قد يطول لكن تحملوا بعض الشيء لأن إن شاء الله سأحاول اختصاره أولا في نص الحديث الذي يقول من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة نلاحظ تعريف الله عز وجل للصدق وقول الله عز وجل عن مواصفات الصادقين ليس البر أن تولوا ودوهاكم قبل المشرخ والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمسرع والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا أعهدوا بالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتربين إذا عندما تفسر صدقا من قلبي بهذا التفسير القرآني تحصل على شيء مهم جدا وهو ان هؤلاء الناس انما اتوا بشعب الايمان او على الاقل بمجامع الايمان او مجامع خصال الاسلام طيب اه برما الامن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين ات المال على حبه الى اخرت اية هو عندما يتحقق منهم هذا كله يكونون صادقين ويكونون متقين لله عز وجل من قال لالله ان الله صدق من قلبه لكن يبقى بعد هذا هل المسلم إنسان معصوم من الخطأ لا يخطئ أليه أبلا إنه خطأ بصبع وأبوه آدم نسي وأبوه آدم عصى وعصى ربه آدم وعصى آدم ربه فهوى ثم إيش اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه ونحن نسأل الله أن يتوب علينا اللهم آمين هذا كله أقول إنسان يخطئ الإنسان قابل للخطأ لكن له جرد الأخطئ سرعان ما ينفض المبارع عن نفسه ويقوم فورا ويكون الأمر فيه كالذي قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ونحن الله أن يذكرنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لجنوبهم ومن يغفض الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون وأمر آخر أن قول الله تبارك وتعالى بلى من كثب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب نارهم فيها خالدون لاحظ أن خطيئة التي تحيط بصراح بها إنما هي خطيئة الشرك أيها الإخوان خطيئة الشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الذي هو أخطى من قبيب النمل في للليل البهيم على صخرة الملثاء نعم هذا في جعلة يوم أن يتخلص الإنسان من الشرك الشرك أشياء كثيرة بالحقيقة الشرك منوطنية بالقومية بالديمقراطية بكذا بكذا بكذا كلها يوم أن توضع مع الإسلام وأن تكون سمياً له ونظيراً له فهذا ضرب من ظروب الشرك شئ ناس أو أبو أعرفوا ذلك أمنا بعرفوه المهم بلا من كتب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحابه نالهم فيها خالده أما الإنسان الذي قد يزن قد قد قد إلى آخره فإنه في حيث الآية التي تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما العظيمة والآية الثانية تقول من يشرك بالله ففتظل ضل ضلالا بعيدا ورحلص الله أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا الحمد باب طوي النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس هل تحبون ان تلطقوا هنا؟ نعم مترون. لا ما ترون كم من الباب ان هذا كان تتبع وانتبع الموضوع كتحضر. حبيث ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن لمحمد بسول الله عليه وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة والحج وصوم رمضان ينظر فيه من جهتين وهو حديث عبد الله بن عمر الذي رضي الله عنهما الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيطام الصلاة وإيطاء الزكاة والحج وصوم رمضان في قبل ان نكون الامرين الذين ينظر فيهما نحب انك تنظر الى ان كلمة شهادتي بدل من خمس بدل من خمس والبدل يأخذ حكم المبدل منه بمعنى انك عندما تقول اكلت الرغيف الثلثه كانك تريد ان تقول ما اكلت الا الثلث الرغيف هل يت كذلك؟ ملا لو لا كذلك وعندما تكون جاء عبدالله محمد ابن فلان فهو الله هو محمد زين؟ الأول بدل بعض من كل والثاني بدل كل من كل أو بدل اجتمال أو عقش بلان أيا كان هنا الحديث الذي معنا ما الخمس قال بني الإسلام على خمس ما الخمس شهادتي على حرف جر وخمس مجرور بعلاك كلمة خمس كلمة مجرور بعلاك ثم اخذ تفصيل, في تفصيل كلمة من تفصيل الخمس شهادتي اقامي لتائي حجي ثيامي صح؟ فهي ايما ابدال او ثلاثه من كلمة خمس او من كلمة خمس او كلمة خمس هي الأصل. وكل ما يجيء بعدها فهو مبدل منها واضح وان كان ليس واضحا لكن مع الذم السائب <تصفيق> علكم ان يجوز ايضا ان تقول شهادته ويصبح شهادته خبر لمبتدا محذوف تقديره احداها شهادته وثانيها اقامه وثالثها ايتاء ورابعها الحد وخامسها الصيام وتصبح او صومي وتصبح هذه الكلمات اخبار لمبتدا واخبارا لمبتدات محذوفه واضح الان يعني يسير الأحوال الأمران يمكن أن يسير معه ولا شيء على الله ينظر في هذا الحديث من وجهين كما قلت الوجه الأول أن هذه الخمسة هي الأعمدة التي يقام عليها بناء الإسلام ولا يتصور أن يقام بناء على أعمدة فقط بل لا من صابوك لا من لبن لا من جدر ولا من سقف ولعل هذا هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النذير وتسنام الاسلام الجهاد وذكر في احاديث اخرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر في احاديث اخرى شعبا من شعب الاسلام وشعب الايمان عفوا كاماضه الاذى عن الطريق نعم وقوله وذكر قوله إن الإيمان بضع سبعون شعبة أو بضع وستون شعبة ومعنى هذا أن هذا الحديث إنما يذكر أعمدة الإسلام فقط يذكر الحديث أعمدة الإسلام ولا يتصور أنه يذكر الإسلام كله وإن هذه الأركانة هي التي أقيم عليها بناء الإسلام نعم فهذا في بمثل كتاب جامع العلوم والأكم لا بالفرد سيد الدين ابن الحنبلي رحمة الله عليه وعليه, وعليه ومن كتابات بعض المحدثين تجدونه في كتاب الإسلام للشيخ سعيد حوة رحمة الله عليه وعليه. وهنا نصل إلى الأمر الثاني هذه الأمور الخمسة هي التي كانما من فركها أو من جحدها وقد جحدك الإسلام لم يبقى من الإسلام شيء وهي التي لا, لا يسع إنسانا الجهل بها لكن قد, ي... قد يكون إنسان جاهلا بأن الأمر المعروف والنهي على المنكر من واجبات كل مسلم قد يتصوره من واجبات العلماء أو يتصوره من واجبات الحكام لكن يبغي على الجميع أن يعرفوا أن الأمر بالمعروف والنهي على المنكر واجب على جميع المسلمين وكل بقدره, كل بقدره يعني أنت تستطيع أن تشجع بالكلمة تشجع الأمر المعروف بالكلمة أنت تستطيع أن تشجع على يدي وأن تقول له أنا أقف إلى جوارك فلان يستطيع أن يمده بالمال وأن يقول له لا تخش على شيء إن مده فأولادك في حماقي كل يستطيع أن يقوم بواجبه من ناحية أو أخرى وهنا يكون ها... هنا يكون الأمر المعروفة ناعم ونكر واجبا على جميع المسلمين لأنه في الحقيقة واجب على سبيل الكفاية بشرط أن يزول المنكر أن يزول المنكر بأفراد المعينة فإلا أن يزول المنكر بأفراد اشترطنا صرطة أو اخترنا مجموعة أخرى لتقوموا بهذا الواجب إلى أن يشمل الواجب جميع المسلمين إذن هذه الأعمدة الخمسة هي التي لا يستطيع إنسان أن يتحلل منها وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ايها الاخوه هكذا ورد في حديث عبد الله بن عمر الذي اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عنه <تصفيق> انه من نعم الراد وقد كان كذلك رضوان الله عليه نعم انتهى سؤالك خلص انتهى سؤالك انتهى سؤالك السايد يا حضره تفضل تفضل لا عليه وعلي من كان اخر كلامه لا اله الله دخل الجنه او أيوه يعني قولوا من العلماء انه لا يقول لا الى الا من كان مؤمن صحيح يعني ومن كان الى ومن كان ومن كان اما الانزام دي كان فاسب وكان لا الى الله شوف يا سيد العزيز يطلع. يا سيد العزيز. الله عليك لا بد ان شيء مهما جدا وان ما يكون في اعماق النفس يظهر في هذه الزحف ويستحيل ان الله تبارك وتعالى يتخلى عن عبده الصالح صلاحا حقيقيا في هذه اللحظة يستحيل لان الله تبارك وتعالى عدل وهو ايضا رووف الرحيم نعم وهو الذي وعد بقوله يثبت الله الذين املوا بالقول السابق في الحياة الدنيا في الاخرة والحديث المروض صحيحين تجدونه في ابن كثير ايضا عند كلام على قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم اذا حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ظراع فاسطق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إذن هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني ترى أموران صالح وصلي معك ويصوم ويقرأ قرآن ويعمل لكم دروس الله أعلم الذي يرتكبه فيما بينه وبين نفسه الله أعلم وتجد بعض الناس قد يكون مختئا فيما بينه وبين نفسه فيما بينه وبين الناس ولكن قلبه ملكسر لله عز وجل يتمنى لو تخلص من محنه ومن آلامه ومن أوضاره ويرد الله عز وجل العون على ذلك ولذلك يقولون ربما عصيتك أورثت ظلا وانتصارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا نعم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما أبدوا الناس. فإذا الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله في آخر أيامه هو ذلك الإنسان الذي يعلم الله من قلب الخير فلنخلص لله يقولونه ولكن أوفيان الإسلام وعندما يعلم الله مننا ذلك يسدد خطانا على الطريق ولا يجعل للشيطان علينا سبيل ولذلك يذكرون ان امام الرجل احمد المحمد رحمه الله تعالى ونور الله قدر ونور واعلى قدره كان الرجل في احتضاري ثقيل له كل له لا اله الا الله فقال لا لا لا فاما افاق من غشيته قالوا يا امام كنا نقول لك لا اله الا الله فقلت لا, لا لا لا شق ذلك علينا قال لا إن إبليس عرض لي وقال فلتني يا أحمد فقلت لا لا لا ما أمنتك معه لسه حتى أرحلوا إلى الدنيا فإذن يا إخوان الإنسان العقل هو مالك الكسار الذي يكون من الله على وجل ويعمل ما أمره الله عز وجل ويغلب الخوف على الرجاء ما بقي على وجه الأرض فإن سيق إلى لقاء ربه فيغلب الرجاء وليكن بما في يد الله اوفق منهم يعمل من, عمل من عمليه نعم عملي. الله بالصعب شكرا الله لكم <تصفيق> وانتم بارك الله عليكم وشكروه من الأفضال قاتت يتولون من النجين كبر لدى السماء جدمت لهم من, من الله عليهم لدى السماء جدمت لهم الله عليهم وفي العذابهم